ذو وهو الحق يا ربهم كسر عنهم كسر عنهم سيئاتهم واغسل حالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق يا ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالا فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب حتى إذا أخنتمهم إذا أخنتمهم فشجّد الوثاق فإما منن بعد فإما منن بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصمح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أنصرو الله أنصروكم إن تنصرو الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسَّلَهُم وأضلَ أعمَالَهُم ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحدَطوا أعمالهم